الحمد لله رب العالمين أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله هو يتولى الصالحين أ ش ه د أ ن محمدا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم عبده ورسوله و ص ف ي ه من خلقه وقليل ه ا د ر س ا ل ة و ب ل غ ا ل أ م ا ن ة و ن ص ح ا ل أ م ة وكشف الله عز وجل به ا ل غ م ة وبعد أ ق و ل مصنف السؤال الثاني عشر كم مراتب دين ا ل إ س ل ا م المقصود بدين ا ل إ س ل ا م هنا هو المعنى العام الذي يشمل الدين كله لا يشمل م ر ت ب ة من مراتبه دون ا ل أ خ ر ى ولا جانبا من جوانبه دون ا ل آ خ ر بل المقصود المعنى العام الشامل الكامل لدين الله عز وجل وهو المقصود بقوله تعالى ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين قال في الجواب هو ثلاث مراتب ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن وكل واحد منها إ ذ ا اطلق شمل الدين كله المصنف يقول أ ن الدين ث ل ا ث ة مراتب ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى ا ل إ س ل ا م ثم ا ل إ ي م ا ن ثم ا ل إ ح س ا ن قال وكل م ر ت ب ة من هذه المراتب او ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن إ ذ ا أ ط ل ق منفردا شمل الدين كله وهذه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م اختلف أ ه ل العلم في تفسيرها وبيانها فمنهم من قال ا ل إ س ل ا م هو الظاهر و ا ل إ ي م ا ن هو الباطن ومنهم من قال كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن والذي رجحه المحققون من أ ه ل العلم أ ن ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن كلمتان إ ذ ا اجتمعتا افترقت افترقتا و إ ذ ا افترقتا اجتمعتا يعني إ ذ ا اجتمع ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن في سياق واحد ف ا ل إ س ل ا م يقصد به غير ما يقصد به ا ل إ ي م ا ن أ م ا إ ذ ا افترقت الكلمتان فجاءت هذه م ر ة بمفردها او هذه بمفردها فالايمان يشمل, يشمل الدين كله في حديث جبريل عليه السلام اجتمع ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن فكان المقصود ب ا ل إ س ل ا م غير المقصود ب ا ل إ ي م ا ن أ م ا إ ذ ا جاء ا ل إ س ل ا م وحده ف إ ن ه يشمل الدين كله كقوله تعالى إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م وكقوله تعالى ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وكقوله صلى الله عليه وسلم ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ كذلك ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا ذكر منفردا بمفرده ف إ ن ه يشمل الدين كله أ ي ض ا وهذا س ي أ ت ي له إ ن شاء الله بيان في كلام المصنف قال في السؤال الثالث عشر ما معنى ا ل إ س ل ا م قال معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له ب ا ل ط ا ع ة والخلوص من الشرك ف ا ل إ س ل ا م إ ذ ن مبني على ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء استسلام لله عز وجل بالتوحيد وانقياد له ب ا ل ط ا ع ة والخلوص من الشرك والمصنف هنا عبر بالخلوص ق د جاء التعبير ب ا ل ب ر ا ء ة في ا ل ق ر آ ن وعبر بها ا ل إ م ا م محمد بن عبد الوهاب في ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة فقال و ا ل ب ر ا ء ة من الشرك وبعض العلماء يرى أ ن الخلوص و ا ل ب ر ا ء ة بمعنى واحد ولكن قد يقال أ ن الخلوص ومعناه معناه أ و قد يقصد به تخلص العبد, العبد من شيء تورط فيه فمن تخلص هذا يفهم منه أ ن ه يتخلص من شيء تورط فيه أ م ا ا ل ب ر ا ء ة أ ن العبد ي ت ب ر أ من شيء لم يتورط فيه فالخلص قد يفهم منه والله أ ع ل م وقوع العبد في الشرك بوجه من الوجوه فهو يتخلص مما وقع فيه أ م ا ا ل ب ر ا ء ة فمعناها أ ن العبد ي ت ب ر أ من الشيء وان لم يقع فيه ف إ ن كان ي ت ب ر أ منه وهو عنه بعيد ولم يقع فيه فلان ي ت ب ر أ منه بعد الوقوع فيه من باب أ و ل ى فالتعبير بما جاء في ا ل ق ر آ ن لعله أ و هو أ و ل ى و أ ص و ب فنقول التوحيد و والاستس... ا ل إ س ل ا م والاستسلام لله بالطاعه والانقياد له ب ا ل ط ا ع ة والخلوص من الشرك ف أ ن ت لابد أ ن تفهم معنى ا ل إ س ل ا م معنى هذه ا ل ك ل م ة قبل أ ن تفهم أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ودعائمه ل أ ن فهم المعنى أ م ر مهم جدا ف ا ل إ س ل ا م هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له ب ا ل ط ا ع ة والخلوص على تعبير المصنف من الشرك ف إ ذ ا لا يتم ا ل إ س ل ا م إ ل ا بالخلوص من الشرك والتبرا من الشرك فمعنى هذا أ ن المسلم لا بد أ ن يشهد على المشرك أ ن ه مشرك ولا بد أ ن ي ت ب ر أ منه أ ن يعلن ا ل ب ر ا ء ة منه و أ ن يشهد ببطلان دينه وبطلان معتقده وبطلان ما هو عليه هذا أ م ر أ س ا س ي في دين ا ل إ س ل ا م لان ا ل إ ن س ا ن إ ذ لم يشهد على الكافر بالكفر وانه من أ ه ل النار من الخالدين فيها ويعلن ا ل ب ر ا ء ة من الكفار كيف يتميز الحق من الباطل وكيف يعلم الصادق من الكاذب وكيف تقوم الحرب بين ا ل إ ي م ا ن والكفر النبي صلى الله عليه وسلم أ ث ن ا ء وجوده ب م ك ة متى عاداه المشركون ومتى اذوا اصحابه عندما سفه احلامهم أ وسب آ ل ه ت ه م وشهد أ ن ه م كفار و أ ن ه م على دين باطل أ ن ه لا يجوز لهم أ ن يعبدوا هذه ا ل أ ص ن ا م عندئذ قامت ق ا ئ م ة الكفار و أ ع ل ن و ه ا حربا ضروسا لا ترحم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ف إ ذ ا لم تعلن ا ل ب ر ا ء ة من المشركين من الشرك والكفار ف أ ن ت على خطر عظيم قد ذكرت لكم ما قاله بعض العلماء ا ل أ ئ م ة الكبار إ ن المسلم لو كان في دار ولا يستطيع أ ن يجهر فيها ب ا ل ب ر ا ء ة من الشرك من المشركين و أ ن يعلن التوحيد و أ ن يجهر به فينبغي عليه أ ن يهاجر من هذه الديار فلا بد أ ن تعلن ا ل ب ر ا ء ة من الكفار و أ ن تشهد أ ن ه م كفار على غير الحق وانه لا يجوز ولا يصح إ ل ا أ ن يعبد الله وحده لا شريك له ل أ ن ن ا اليوم نعيش في زمان يمهد فيه ل أ م ر عظيم جليل وهو أ ن ا ل ل ب ر ا ل ي ة التي يراد أ ن تنشر في مصر وفي غيرها من بلاد العالم من دعائمها أ ن ه لا يملك أ ح د من الناس الحق المطلق فلا يجوز ل أ ح د أ ن يقول أ ن ه هو صاحب الحق المطلق ومن سواه على باطل بل كل قول يحتمل أ ن يكون فيه خ ط أ كما يحتمل أ ن يكون فيه صواب وكل كلام يحتمل ا ل خ ط أ كما يحتمل الصواب فعلى هذا لا يوجد اعتقاد مقدس ولا يوجد نص مقدس فكل الاعتقادات وكل النصوص ع ر ض ة ل ل ن ق ض و ع ر ض ة ل ل خ ط أ والزلل فعلى هذا لا يجوز للمسلم أ ن يزعم أ ن ه صاحب الحق المطلق و أ ن كتابه ا ل ق ر آ ن سلم من التحريف وهو حق مطلق ل أ ن ه لا يملك هذا أ ح د في معتقد الليبراليين وهذا كلام تافه لا ق ي م ة له ل أ ن الليبراليين أ ن ف س ه م يعتقدون أ ن ا ل ل ي ب ر ا ل ي ة هي سبب لخلاص العالم بل ولخلاص مصر مما هي فيه ومما تعانيه من تخلف ومن فقر ومن ح ا ج ة وغير ذلك والليبرالي يقاتل على هذا وينافح على هذا ويخاصم على هذا فما يصنعه الليبراليون ع ل ى ش ي ج ا ت ا ل ف ض ا ئ ي ا ت و ع ل ى ص ف ح ا ت ا ل ج ر ا ئ د و ا ل م ج ل ا ت ي ف ع ل ه ذ ا ع ن عقيدة أ ن ه م أ ص ح ا ب حق ف م ع ن ى ه ذ ا أ ن ه م ي ن ق ض و ن أ ق و ا ل ه م ب أ ف ع ا ل ه م ل أ ن ه م ل و ك ا ن و ا ي ع ت ق د و ن أن أ ق و ا ل ه م تحتمل ا ل خ ط أ ك م ا تحتمل ا ل ص و ا ب ف ل م ا ذ ا ي ح ا ر ب و ن غيرهم و ل م ا ذ ا يعتبرون أ ن ه م هم وحدهم بما لديهم من أ ف ك ا ر واعتقادات سبب لتقدم البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة وسبب لانتشالها مما هي فيه من تخلف و ر ج ع ي ة وغير ذلك مما يزعمون وهذا الكلام الذي يردده الليبراليون ل ل أ س ف الشديد وجد في المسلمين تيار أ ط ل ق عليه طيار ا ل إ ص ل ا ح أ و طيار التوفيق أ ر ا د و ا أ ن يوفقوا بين الدين ا ل إ س ل ا م ي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتكلم به ا ل ل ب ر ا ل ي و ن والعلمانيون فخطى في هذا ا ل أ م ر خطوات ب ع ي د ة محمد عبد ومن جاء بعده من تلاميذه وعلى ر أ س هؤلاء اليوم محمد ع م ا ر ة الذي يزعموا ان الاسلام لا يمانع أن تحكم ان ل ق و ا ي الوضعية ن أن تحكم القوانين ا ل و ض ع ي ة في رقاب العباد أ ن تحكم في أ ح و ا ل الناس ل أ ن لكل عصر أ ح و ا ل ه ولكل عصر مستجداته فهذا أ م ر خطير وكلام مخيف فينبغي أ ن تعلم ما هو ا ل إ س ل ا م و أ ن ا ل إ س ل ا م لا يقوم إ ل ا مع ا ل ب ر ان ء ة م ا ل ش ر ك و ا ل م ش ر ك ي ن و ه ذ المسلم يعني يعتقد أن ا أن من دان كل ب د ي ن غير ا ل إ س ل ا م ف ه و من أ ه ل ان ل ا ر و ه ذ ا حق ل ا م ر ي م في ه و ل ا س ل ا م ويقول ن ان هذا و أ ن ت ع ل م ه ق ا ل ا ل م ص ن ف ق ا ل ا ل ل ه ت ع ا ل ى و م ن أ ح س ن د ي ن ا م م ن أ س ل م وجهه ل ل ه ق و ل ه ت ع ا ل ى ومن أ ح س ن دينا قد يفهم منه أ ن المسلم هو أ ح س ن الناس دينا ولكن غيره من الناس حسن الدين يعني المسلم أ ح س ن الناس حالا ولكن هذا لا يمنع أ ن يكون غيره حسن الحال وليس هذا المقصود بل المقصود أ ن أ ك م ل الناس أ ح و ا ل ا و أ ح س ن ه م هم أ ه ل ا ل إ س ل ا م ومن عاداهم ليس بحسن الحال بل هو س ي ء الحال الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي قوله تعالى ومن يبتغ غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين فبين الله تعالى أ ن من دان بغير ا ل إ س ل ا م فهو خاسر قال المصنف وقال الله تعالى ومن يسلم وجهه إ ل ى الله وهو محسن فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى العبد ينبغي أ ن يسلم الوجه والقلب لله رب العالمين و إ ذ ا أ س ل م العبد الوجه والقلب لله ف إ ن ه لا يكثر السؤال عن ا ل ع ل ة و ا ل ح ك م ة والسبب والدافع بل يسلم أ م ر ه لله عز وجل لا يكثر من السؤال ومن تعود أ ن يسلم وجهه لله تعالى فهو من أ ب ع د الناس عن الفتن ومن أ ق ل الناس خوضا في الفتن أ م ا من تعود أ ن ي س أ ل لماذا وكيف ومتى وغير ذلك ف إ ن هذا لم يسلم الوجه والقلب لله فلذلك لا يسلم مثل هذا من الفتن الواجب على المؤمن إ ذ ا جاءه ا ل أ م ر من الله عز وجل أ ن يسلم له والا يعترض أ ن يتقبل أ م ر الله عز وجل مذعنا راضيا بما أ م ر الله به سبحانه أ ن ت تنظر معي أ ن الله عز وجل يقول ومن يسلم وجهه ولم يقل يسلم قلبه عنا الأصل في الاستسلام أ ن يكون بالقلب لا بالوجه ولكن الله عز وجل ذكر الوجه ل أ ن ه ينبغي أ ن يسلم الظاهر كما يسلم الباطن ينبغي أ ن يسلمهما معا ً الظاهر والباطن يسلم الظاهر ب ا ل ا س ت ج ا ب ة ل أ م ر الله لا يعترض على أ م ر الله عز وجل ولا يلتمس المعاذير ب ا ل خ ر و ج مما أ م ر ه الله تبارك وتعالى به لا يلتمس المعاذير ليخالف أ م ر الله ورسوله بل هو يسلم في ظاهره لله ثم قال تعالى وهو محسن وهو محسن ج م ل ة ح ا ل ي ة وجاءت ج م ل ة ا س م ي ة هو م ب ت د أ ومحسن خبر للدلال على الاستقرار والثبوت والدوام يعني أ ن ه دائم ا ل إ ح س ا ن و ا ل إ ح س ا ن مستقره القلب فعلى هذا وهو محسن شملت القلب ويسلم وجهه شملت الظاهر فلا بد أ ن يسلم العبد لله ظاهرا وباطنا فلا يعصى أ م ر ه ولا يخالف ما أ م ر ه به ربه عز وجل ولا يلتمس ا ل أ س ب ا ب ب م خ ا ل ف ة أ م ر الله رب العالمين بل يطع أ م ر ربه ظاهرا وباطنا ولا يخالف أ م ر الله تبارك وتعالى والناس اليوم يلتمسون المعاذير للوصول إ ل ى ا ل إ س ل ا م التوافقي الذي يرضي جميع ا ل أ ط ر ا ف ولا يسخط أ ح د ا و ل ا يغضب أ ح د ا ففي هذا ا ل إ س ل ا م يرفضون ا ل إ ر ه ا ب الفكري ما معنى ا ل إ ر ه ا ب الفكري يرفضون أ ن يقال فلان كافر ومن أ ه ل النار يرفضون أ ن تعلن ا ل ب ر ا ء ة من الكفار والمشركين يرفضون أ ن تسفه أ ح ل ا م المشركين أ و أ ن يعابوا ويعاب دينهم يرفضون أ ن تعلن ا ل ب ر ا ء ة من أ ه ل البدع وان يعلن النكير عليهم ويعتبرون هذا من صور ا ل إ ر ه ا ب الفكري والذي يقول هذا ويردده هم أ ب ن ا ء ا ل إ س ل ا م المنتسبين للعلم فهم يريدون إ س ل ا م ا توافقيا ويلتمسون لهذا المعاذير و ا ل أ س ب ا ب من الكتاب و ا ل س ن ة ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر أ ن نفرا من أ ص ح ا ب ه قال أ ح د ه م لا يتزوج النساء و ا ل آ خ ر قال يصوم ولا يفطر والثالث قال يصلي بالليل ولا ي ر ق د وفي ر و ا ي ة أ ن رابعا قال لا ي أ ك ل اللحم فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أ ق و ا م يقولون كذا وكذا الحديث الذي تعلموه فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرهم ب أ س م ا ئ ه م ولا عينهم ب أ س م ا ئ ه م ولا هجرهم ولا سبهم ولا تكلم عليهم كما تقولون نريد أ ن ن أ خ ذ بهذه ا ل س م ا ح ة وهذا العفو الموجود في ا ل إ س ل ا م وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل إ س ل ا م دين السلام ودين ا ل ر ح م ة ودين ا ل أ ل ف ة وهكذا يمهدون ويلتمسون ا ل أ ع ذ ا ر ا ل إ ب ط ا ل الولاء والبراء أين من هم قول اين ل ل وتعالى الذين لا أولياء تلقون إليهم بالمودة الحق الرسول ه أيها تبارك تتخذوا بما يا آمنوا كفروا جاءكم وإياكم يخرجون وعدوكم عدوي وقد أ من هم من قول الله تبارك وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا ب ق ا ن ة من دونكم لا ي أ ل و ن ك م خبالا و د و ا ما عنتم أ ي ن هم من قول الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اليهود والنصارى أ و ل ي ا ء بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ومن يتولهم منكم ف إ ن ه منهم أ ي ن هم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ل ف ا ط م ة بنت قيس لما جاءها م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان و أ ب و جهم يخطباها فقالت يا رسول الله إ ن م ع ا و ي ة و أ ب ا جهم خطباني فقال لها أ م ا م ع ا و ي ة فصعلوك لا مال له واما أ ب و جهم فلا يضع و عصاه عن عاتقه فذكر م ع ا و ي ة بما فيه ص ي ا ن ة لبضع امراه وذكر أبا فكيف لا يذكر المبتدع الظلوم المخالف للكتاب و ا ل س ن ة بما فيه ص ي ا ن ة لدين الخلق والناس أ ي ه م ا أ و ل ى أ ن يذكر رجل من ا ل ص ح ا ب ة من كتاب الوحي من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه في حديث أ خ ر ج ه مسلم يتلى على المسلمين إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة ص ي ا ن ة لحق ا م ر أ ة أ م يذكر مبتدع بما فيه من ظلم وجور واعتداء على كتاب الله و س ن ة رسوله ص ي ا ن ة لدين الناس أ ي ه م ا أ و ل ى ولكن القوم كما قلت لكم يلتمسون المعاذير ل م خ ا ل ف ة أ م ر الله ورسوله اما المسلم فلا يفعل هذا بل هو كما قال الله تعالى يسلم وجهه لله و ك ل م ة يسلم تشعرك بنوع من الاستسلام التام الكامل هذا العبد يسلم وجهه وقلبه لله فلا يعترض ولا يخالف ولا يجادل فيما أ م ر ه الله عز وجل به بل هو مسلم الوجه والقلب لله رب العالمين قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إ ل ى الله وهو محسن فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة ا ل و ث ق ة وقال تعالى ف إ ل ه ك م إ ل ه واحد فله اسلموا, له أسلموا فيها تقديم و ت أ خ ي ر و ا ل أ ص ل أ ن يقال أ س ل م و ا له ولكنه قدم و أ خ ر ل إ ف ا د ة الحصر فلا يجوز الاستسلام إ ل ا لله رب العالمين ق و ل ه تعالى فله أ س ل م و اسلموا أ ماذا أ س ل م و ا القلوب أم أ م س ل و ام الوجوه أ أ س ل م و ا الجوارح أ م ا ل أ ل س ن وحذف المفعول به ها هنا ل ل د ل ا ل ة على العموم ياسلموا وجوهكم وقلوبكم وجوارحكم لله رب العالمين مقتضى هذا الاستسلام أن ترضى بما قضى ترضى تعترض تخالف هذا الله به ولا تعترض ولا أن ما أ م ر ك به ربك عز وجل قوله تعالى فالهكم إ ل ه واحد فله اسلم وبشر ا و المخبتين هذه ا ل آ ي ة توجب على العبد أ ن يسلم الوجه والقلب لله رب العالمين وهذا الاستسلام يوجب عليه ط ا ع ة الله عز وجل و ا ل ب ر ا ء ة من الشرك ومن المشركين هذا هو معنى دين ا ل إ س ل ا م الذي أ ر س ل به ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا قال المصنف السؤال الرابع عشر ما الدليل على شموله الدين كله عند ا ل إ ط ل ا ق يعني إ ذ ا أ ط ل ق ت ك ل م ة ا ل إ س ل ا م تشمل الدين كله قال المصنف ما الدليل على ذلك قال الله تعالى ذكر الدليل ل ق ا قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام أ ي لا يقبل دين عند الله إ ل ا ا ل إ س ل ا م فلا تقبل ا ل ن ص ر ا ن ي ة ولا ا ل ي ه و د ي ة ولا ا ل ب ه ا ئ ي ة ولا ا ل ب ا ب ي ة ولا ا ل ق د ي ا ن ي ة ولا يقبل دين ا ل ر ا ف ض ة عند الله عز وجل لا يقبل من العبد عند الله إ ل ا أ ن ي أ ت ي ب ا ل إ س ل ا م قوله تعالى إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م هذه ج م ل ة ا س م ي ة أ ك د ت ب ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل إ ن وهي تفيد التوكيد كما تعلمون و ا ل أ م ر الثاني أ ك د ت ب أ ن ه ا سيقت في ج م ل ة ا س م ي ة و ا ل ج م ل ة ا ل ا س م ي ة تفيد التقرير والثبوت و ا ل أ م ر الثالث أ ن ه ا أ ك د ت ب أ ن جاء ا ل م ب ت د أ الدين معرفا ً وجاء الخبر ا ل إ س ل ا م معرفا و إ ذ ا جاء ا ل م ب ت د أ والخبر معرفان ف ا ل ج م ل ة تفيد ا ل ت أ ك ي د والحصر أ ي لا يقبل عند الله دين إ ل ا ا ل إ س ل ا م فافهم هذه المعاني واعلمها جيدا تعينك على فهم ا ل ق ر آ ن انه قد يعترض عليك معترض و أ ن ت تقول ل أ ن ا ل ش ب ه اليوم ما أ ك ث ر ه ا أشدها يقول لك إ ن الله يقول إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م وهذا لا يعني أ ن الله يرفض غير ا ل إ س ل ا م من ا ل أ د ي ا ن نقول لا هذه ا ل ج م ل ة جاءت ا س م ي ة معرفه المبتدا والخبر ل إ ف ا د ة الحصر فلا يقبل عند الله دين إ ل ا ا ل إ س ل ا م فكل من دان بدين غير ا ل إ س ل ا م فلن يقبل منه ذلك كما جاء واضحاً في ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ ا ل إ س ل ا م هنا المقصود به الدين كله بدأ الإسلام غريبا الإسلام و س ي ي ع و د غ ر ب ا كما ا بدأ و ل غ ر ب ة اليوم أ ش د من ا ل غ ر ب ة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسببين عظيمين السبب ا ل أ و ل أ ن ا ل غ ر ب ة ا ل أ و ل ى كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم و ج و د النبي صلى الله عليه وسلم من أ ق و ى ومن أ ع ظ م أ س ب ا ب الثبات للمسلمين ف إ ذ مات صلى الله عليه وسلم اليوم فقد فقد المسلمون سببا عظيما من أ س ب ا ب الثبات ا ل س ب ب الثاني الذي يجعل ق ر ب ة اليوم أ ع ظ م أ و أ ع ظ م من غ ر ب ة ا ل أ م س أ ن ا ل إ س ل ا م قديما كان لا يضرب إ ل ا من أ ع د ا ئ ه من الكفار عندما كان في م ك ة وكان غريبا أ م ا اليوم ف ا ل إ س ل ا م يضرب من أ ب ن ا ئ ه ومن أ ت ب ا ع ه ومن بني ا ل إ س ل ا م أ ن ي أ ت ي رجل أ ح م د لطف السيد الذي أ ط ل ق عليه كذبا وزورا أ س ت ا ذ الجيل هذا الرجل كان وزيرا للمعارف مما يزيد على نصف قرن وهذا الرجل هو أ و ل من مهد لنشر ا ل ل ي ب ر ا ل ي ة و ل ف ك ر ة فصل الدين عن ا ل د و ل ة في مصر ها هنا وهو الذي نادى ب أ ن يقصى او تقصى ا ل ش ر ي ع ة عن الحياه ان تكون ا ل ش ر ي ع ة أ م ر ا بين العبد وبين ربه ونادى ب أ ش ي ا ء ع ظ ي م ة وهو من بني ا ل إ س ل ا م ي س م ى أ ح م د وكان وزيرا للمعارف وعضوا في مجمع ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ولكنه كان ينادي بهذا وكان يزعم هو أ ت ر ا ب ه أ ن ا ل إ ب ر ا ل ي ة هي الحل ا ل أ م ث ل للأمة المصرية ورغم هذا لما تولى أ ح م د لطفي ا ل ح ك و م ة في مصر حل البرلمان ومنع العمل بالدستور وحكم مصر بقبضه من حديد وظلم الناس ظلما شديدا باعتراف معاصريه والمؤرخين لهذا ا ل أ م ر فهم ينادون بهذه ا ل أ ش ي ا ء دعوى م ج ر د ة و ح ق ي ق ة ا ل أ م ر أ ن ه م كاذبون إ ذ ا ملكوا وسادوا ظهروا على حقيقتهم وبان أ ن ما يتشدقون به كذب وزور النبي صلى الله عليه وسلم يقول أ ن ا ل إ س ل ا م عاد غريبا كما ب د أ غ ر ب ة اليوم أ ش د و أ ص ع ب من غ ر ب ة ا ل أ م س ل أ ن اليوم كما قلت لكم ا ل إ س ل ا م يضرب من أ ب ن ا ئ ه ومن أ ت ب ا ع ه الذين يسمون مسلمين وانك لتعجب من رجل كهيكل ل ب ر ا ل ي باعترافه يكتب عن ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعترف في لقاء أ ج ر ي معه أ ن ه لما سمع بعض القصائد تنشد في الحج ونحوه اشتاق أ ن يحج البيت الحرام فذهب للحج فجاء أ ص ح ا ب ه ا ل ل ب ر ا ل ي و ن فعاتبوه أ ن ه ذهب إ ل ى الحج أ ن ه رجل ا ل ل ب ر ا ل ي لا ينبغي أ ن يفعل كما يفعل العوام الدهماء من المسلمين ف ن س أ ل الله السلامه و ا ل ع ا ف ي ة وبينما هم على هذا الحال إ ذ به يكتب كتابا عن ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم من بني جلدتنا ي ت ك ل م و ن ب أ ل س ن ت ن ا وهم الذين يضربون ا ل إ س ل ا م من داخله لذلك بعض الباحثين كتب كتبا مثل حصوننا م ه د د ة من الداخل وغزو من الداخل وهذه المعاني التي تدل أ ن ا ل إ س ل ا م يضرب من أ ب ن ا ئ ه ومن بني جنسه فهذا ما يزيد غ ر ب ة ا ل إ س ل ا م ص ع و ب ة ومما يدمي القلب في غ ر ب ة اليوم أن الغربة ا ل أ و ل ى ل ل إ س ل ا م كان فيها أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ر ج ا ل صدقوا ما ع هدوا الله عليه م ع ا ذ بن جبل يموت و ق د ت ج ا وذا ل ث ل ا ث ي ن ب ق ل ي ل و ي ب ع ث ي و م ا ل ق ي ا م ة إ م ا م ل ل ع ل م ا ء وزيد ب ن ثابت يطلب منه أ ن يتعلم ل غ ة ف يتعلمها في نحو س ب ع ة أ ي ا م ي ت ق ن ل غ ة في نحو س ب ع ة أ ي ا م كانت همما ع ا ل ي ة وقدرات ع ج ي ب ة فلذلك استطاعوا أ ن يزيلوا هذه ا ل غ ر ب ة أ م ا اليوم ف أ ب ن ا ء المسلمين خارت قواهم وضعفت هممهم ولم يعودوا يهتموا إ ل ا بالتافه الذي لا ق ي م ة له حتى في صفوف أ ه ل ا ل س ن ة ترى الكسل والتواني واللهو واللعب يغلب على كثير منا إ ل ا من رحم الله تبارك وتعالى فهذا مما يزيد غ ر ب ة اليوم ص ع و ب ة ونحن س ن س أ ل بين يدي الله رب العالمين عن هذا الدين عن هذا العلم عن هذه ا ل أ م ة ف ن س أ ل الله عز وجل أ ن يعيننا العمل بمرضاته وقال صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ظل الإسلام إيمان بالله وغير ذلك من النصوص التي تدل أن الإسلام ل إيمان إذا من وغير أن أ ط قال شمل د ي ن كله ق المصنف ا ل في السؤال الخامس عشر قال ما الدليل على تعريفه ب ا ل أ ر ك ا ن ا ل خ م س ة عند التفصيل قال قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إ ي ا ه عن الدين قال ا ل إ س ل ا م أ ن تشهد ان لا إ ل ه الا الله و أ ن محمدا رسول الله رسول الله وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت إ ن استطعت إ ل ي ه سبيلا هذا الحديث حديث طويل وهو من أ ع ظ م ا ل أ ح ا د ي ث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا عنه قبل ذلك بنوع من التفصيل قال وقوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم بني ا ل إ س ل ا م على خمس خمسه أ ر ك ا ن ودعائم فذكر هذه غير أ ن ه قدم الحج على صوم رمضان وكلاهما في الصحيحين بني ا ل إ س ل ا م على خمس اي خمس دعائم, دعائم خمس و خ م س ة أ ر ك ا ن فهذا يعني أ ن هذه هي أ ص و ل ا ل إ س ل ا م ودعائمه ونحن أ ه ل ا ل س ن ة لا نمانع أ ن تكون ا ل ص ل ا ة من أ ص و ل الدين اما المتكلمون فلا يعنون باصول الدين إ ل ا العلميات يعني العقائد ويخرجون العبادات من اصول الدين فالصلاه عندهم ليست من اصول الدين والصيام والزكاه والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه الاشياء ليست من اصول الدين ويعتبرون اصول الدين هو هذا الكلام الذي اخترعوه وابتدعوه وعن اهل اليونان نقلوه وكتبوه يعتبرون أن هذا هو أصول الدين أصول باطل كما هو معلوم وكتبوه هو وهذا هو هذا كما فقوله بني ا ل إ س ل ا م على خمس معنى هذا أ ن هذه الخمس هي دعائم ا ل إ س ل ا م و هي أ ر ك ا ن ه العظام ف ا ل إ س ل ا م أ ر ك ا ن ه و دعائمه العظام هي هذه الخمس التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم قال المصنف في السؤال السادس عشر ما محل الشهادتين من الدين قال في الجواب لا يدخل العبد في الدين إ ل ا بهما قال الله تعالى إ ن م ا المؤمنون الذين آ م ن و ا بالله ورسوله فالمرء لا يدخل في دين ا ل إ س ل ا م إ ل ا ب أ ن يشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله ف إ ن شهد بهما دخل في ا ل إ س ل ا م طيب وهل يدخل بهما مجتمعتين أ م يكفيه إ ح د ا ه م ا يعني هل يدخل في ا ل إ س ل ا م بلا إ ل ه إ ل ا الله فقط أ م لا بد ان ي أ ت ي بهما جميعا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ل إ ن ك ا ر ن ب و ة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل في ا ل إ س ل ا م إ ل ا بهما جميعا فهذه ث ل ا ث ة أ ق و ا ل والصحيح أ ن ه لا يحكم على العبد ب ا ل إ س ل ا م إ ل ا إ ذ ا أ ت ى بهما جميعا إ ذ ا قال لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ولكن علم من العبد المشرك أ ن ه جاء مسلما منيبا إ ل ى الله عز وجل ثم شهد ان لا إ ل ه الا الله فهو لا يطالب أ ن يشهد ب أ ن محمدا رسول الله ل أ ن هذه من لازم هذه فعلى هذا إ ذ ا شهد العبد شهاده التوحيد ان لا إ ل ه الا الله ولا يعلم منه أ ن ه كان ينكر ن ب و ة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشترط أ ن يطلب أ و أ ن يطالب ب ش ه ا د ة أ ن محمدا رسول الله كذلك من ارتد عن دين ا ل إ س ل ا م لسبه لرسول الله أ و لطعنه في نبوته أ و لانتقاصه او غير ذلك فهذا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعود إ ل ى ا ل إ س ل ا م لا بد أ ن يشهد بالشهادتين جميعا و أ ن يتوب إ ل ى الله عز وجل مما قدم ومما جرى وصنع منه أ و على يده ف إ ذ ن ا ل أ ص ل أ ن العبد يدخل في ا ل إ س ل ا م ب ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله وقد يطلب منه شيء زائد على ذلك ك أ ن يكون ارتد عن ا ل إ س ل ا م لطعنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن زعم مثلا كما زعم كثير من المستشرقين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ف هذا ا ل ق ر آ ن من كلام اليهود والنصارى فجاء بكلام اليهود وبكلام النصارى فجمع هذا وهذا و أ ل ف منهما ا ل ق ر آ ن قبحهم الله واخزاهم فلو قال هذا رجل مسلم وردد هذا الكلام ثم أ ر ا د أ ن يعود إ ل ى ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه يطالب بالشهادتين ولا بد ثم مع ذلك يطالب أ ن يتوب إ ل ى الله عز وجل مما قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن يعترف ويقر ب أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله لا ت أ ل ي ف محمد صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا المشرك ا ل أ ص ل فيه أ ن ه يدخل ا ل إ س ل ا م بلا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ولكنه قد يطالب مع ذلك بشيء فوق هذا حسبما يقتضيه الحال أ و حسب ما يرى القاضي أ و العالم الذي يعلن هذا المشرك ا ل ت و ب ة والرجوع إ ل ى ا ل إ س ل ا م بين يديه قال المصنف في الجواب لا يدخل العبد في الدين إ ل ا بهما و أ ه ل العلم قالوا لو أ ن رجلا مشركا دخل مع المسلمين في ا ل ص ل ا ة هل يحكم ب إ س ل ا م ه و أ ن ه مسلم بصلاته مع المسلمين قال الحنابلة نعم إذا دخل العبد المشرك مع المسلمين في الصلاة دخل نعم مع في ف ت وجمهور ض أ وصلى يحكم بإسلامه يحكم ثم إذا خ ر ن الصلاة يطالب ا ل ب ش ا بلا إله إلا الله د محمد ة إله ر س ل الله ولكنه يحكم بإسلامه إذا صلى مع المسلمين إذا ه و و يحكم مع م ج العلماء قال لا يحكم بسلامه إ حتى يشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا و قال النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يشهدوا أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا عبده ورسوله هذا الحديث بعض س ا ت ذ ه ا ل أ ز ه ر ض ع ف ه فقال هو ضعيف رغم أ ن الحديث أ خ ر ج ه البخاري ومسلم في ص ح ي ح ه م ا لماذا ضعف الرجل هذا الحديث ل أ ن بعض المستشرقين وبعض الشانئين لدين ا ل إ س ل ا م ولرسول الله قال إ ن النبي صلى الله عليه وسلم نشر ا ل إ س ل ا م بحد السيف فكان يطلب من الرجل إ م ا أ ن يسلم و إ م ا أ ن يقتل ا س ت د ل على هذا بهذا الحديث قال النبي نبي ا ل إ س ل ا م يقول أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمد ورسوله محمدا عبده وأن فمعنى هذا أ ن ه نشر ا ل إ س ل ا م ب ا ل ص ي ف فهذا ا ل أ س ت ا ذ في ج ا م ع ة ا ل أ ز ه ر لم يجد بابا للرد على هذه ا ل ف ر ي ة إ ل ا أ ن ي ض ع ف هذا الحديث ويقول هو حديث ضعيف طيب الحديث أ خ ر ج ه البخاري ومسلم في صحيحيهما و ا ل أ م ة أ ج م ع ت على تلقي ما في البخاري ومسلم بالقبول فكيف تضاعف هذا الحديث فقال ل أ ن الحديث من ر و ا ي ة الزهري والزهري مدلس وهذا كلام عجيب لا يقوله إ ل ا من لا د ر ا ي ة له بعلم الحديث مطلقا هذا كلام عجيب أ ن يضاعف الحديث ل أ ج ل عنعنه الزهري رحمه الله رغم أ ن الزهري من العلماء و ا ل أ ئ م ة الثقات ا ل أ ث ب ا ت باتفاق علماء الجرح والتعديل ث م يتفقون أ ن الزهري ث ق ة ثبت لا يختلفون في هذا فياتي هذا الرجل يريد أ ن يدفع ا ل ف ر ي ة عن رسول الله فيضاعف الحديث وهذا كما صنع محمد رشيد رضا تماما ما حديث السحر وما قال المستشرقون نبيكم السحر قال حديث سحر فلم م ربما ع ن أنه ى هذا أ د خ على ل ل ا ا إ س ما ل يجد س منه فلم ي محمد رشيد رضا جوابا إ ل ا أ ن ي ض ع ف حديث السحر الذي روته ع ا ئ ش ة وهو في الصحيحين وهذا ا ل أ م ر كثير في فعل هؤلاء الناس فمحمد ع م ا ر مثلا يريد أ ن يثبت أ ن ا ل م ر أ ة يجوز لها أ ن تتولى ر ئ ا س ة ا ل د و ل ة ل أ ن ه لو قال أ ن ا ل م ر أ ة لا يجوز لها أ ن تتولى ر ئ ا س ة ا ل د و ل ة لكان هذا جمودا و ر ج ع ي ة أ ص و ل ي ة ظلم ل ل م ر أ ة تعد على حقها وغير ذلك من التهم التي تكال لدين الله سبحانه وتعالى ف أ ر ا د ف ض ي ل ة الدكتور أ ن يخرج من هذا ا ل م أ ز ق فماذا صنع قال هذا الكلام قيل من رسول الله صلى الله عليه الكلام امرأة قيل رسول صلى وسلم من حق في ت ا ل يعني ر الكسروية ش ي ع ا م ر أ ة ستكون م ل ك ة على بني فارس جميعا ف إ ذ ا ظاهر سياق الحديث يدل أن ن ا ل م م و على ع ا ل م ر أ ة أ ن تلي ا خ ل ا ف ة المسلمين ف إ ن كان للمسلمين خ ل ا ف ة فلا يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تكون خ ل ي ف ة و إ ن لم يكن للمسلمين خ ل ا ف ة بل هي دول جاز أ ن تكون ا ل م ر أ ة ر ئ ي س ة أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ما أ ف ل ح قوم أ و لن يفلح قوم ولوا امرهم ا م ر أ ة فعلى مقتضى كلام الدكتور لا يكون الرجل ولي امر لقول رسول الله ولوا الا إ ذ ا كان خ ل ي ف ة فعلى هذا فرئيس مصر رئيس ا ل س ع و د ي ة رئيس الكويت رئيس لبيا ي رئيس تونس والجزائر وهذه الدول لا يكون ولي امر ل أ ن ه لن يكون ولي أ م ر حتى يكون خليفه فمعنى هذا أ ن ه أ ب ط ل السمع و ا ل ط ا ع ة وبهذا تكون البلاد فسادا في, فساد في فساد وشرا في شر هذا كلام طبعا لا يليق لكنه أ ر ا د أ ن يخرج من هذه ا ل م ص ي ب ة فانزلق في هذا الشر رغم أ ن ه ينقل عن شيخه ومعلمه محمد عبده أ ن ا ل و ل ا ي ة في البيت و ا ل ق و ا م ة لا تكون إ ل ا للرجل والبيت لا ينصلح إ ل ا بذلك فكيف لا ينصلح البيت إ ل ا ب و ل ا ي ة الرجل وتنصلح د و ل ة ك ا م ل ة ب و ل ا ي ة ا م ر أ ة هذا أ م ر عجب فهذا حال هؤلاء الناس كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا من م أ ز ق من هذه ا ل م أ ز ق ذهبوا يطعنوا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤولوه على غير معناه ف ا ل إ س ل ا م في ا ل أ ي ا م ا ل ق ا د م ة سيمر بمحن ع ظ ي م ة إ ن لم يجتهد أ ب ن ا ؤ ه في طلق العلم وفي طلب ق العلم ل وفي ط العلم وفي تعليم الناس وفي إ ص ا ل الحق للمسلمين سيكون ا ل أ م ر خطيرا جدا هؤلاء الناس يحرفون الدين ويغيرون في ا ل م ل ة ويقدمون للناس على أ ن ه م العلماء وشيوخ ا ل إ س ل ا م ورجال الدين ومن ورائهم حزبيون ينفخون فيهم, ويلمعون فيهم ويرفعون ل م فيهم ع و و ن ي من أ ق د ا ر ه م والعوام ستعتقد ما يقوله هؤلاء وسيكون الشر عظيما جدا رغم أ ن دار ا ل إ ف ت ا ء ا ل م ص ر ي ة أفتت أنه لا ي ج وقال ز للمرأة أن تدخل مجلس الشعب وأن تكون نائبة فضلا أن تكون رئيس الدولة رئيس أن وأن أن نائبة تكون تكون د أفت ش ي خ ج ان د الحق الله رحمه أ المرأة لا ل يجوز هذا ا وقال أن أن تكون رئيسة ه من كلام الغرب وكلام ا ل إ ف ر ن ج ولكن ا ي و هذا من كلام المسلمين ولكنهم خ ر ج و ا عن هذه ا ل أ ق و ا ل جميعا بزعم أ ن ه م يدافعون عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا ليدافعوا عنه فسبوه وذهبوا لينصروا دينه فخذلوه وغيروه فهذا شر مستطار عظيم ترى هذا الرجل ا ل أ ز ه ر ي بكل ج ر أ ة يذهب ليضعف حديثا أ خ ر ج ه البخاري ومسلم في صحيحيهما واتفق على إ خ ر ا ج ه بكل س ه و ل ة و ب س ا ط ة ويسر طيب يا رجل لو قال لك هذا المستشرق الحاقد على ا ل إ س ل ا م أ ن الله يقول في ا ل ق ر آ ن و أ ع د لهم مستطعتم ا ا من ق و ة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم م ع ن ى هذا أ ن ا ل إ س ل ا م د ي ن إ ر ه ا ب و ي ر ه ب كل من خالفه فعلى هذا حتى ي أ م ن المخالف من هذا ا ل إ ر ه ا ب لا بد أ ن يسلم ماذا ستصنع ستقول أ ن هذه ا ل آ ي ة ليست من كلام الله و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلها من ا ل ق ر آ ن و أ ض ا ف ه ا الناس من بعده ماذا ستقول ن س أ ل الله السلامه و ا ل ن ج ا ة فالأمر خ ط يحتاج ر ي إ ل ى تيقظ وانتباه يحتاج إ ل ى جد وسعي الله الموفق وهو المستعان قال المصنف السؤال السابع عشر ما دليل ش ه ا د ة اللا إ ل ه إ ل ا الله ونقف عند هذا السؤال إ ن شاء الله ونكمل في ا ل أ س ب و ع القادم و ن س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يبصرني ويبصركم بالحق و بالهدى و أ ن يرزقني وياكم إ العلم والعمل و أ ن يغفر لنا و أ ن يتوب علينا الحمد لله رب العالمين صل ّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم